الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عالما خبيرا، أحمده سبحانه حمدا كثيرا، وأشكره على فضله وأشكره على ظله شكرا كثيرا. الله أكبر كبيرة الله كبيرة الله أكبر كبيرة والحمد لله مكرته وأصيلة الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي هدانا لنعمة السنة وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي بعث إلينا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى بعده إلى هذه الأمة فكشف به الغمة وأطام به الحجة وأنار به المهجة إليه. أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام، أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام، عليكم بتم الله وكثرة التكبير والاعتراف لله بفضله وشكر كثير، فإن فضل الله علينا غزير، وإن إحسانه إلينا بالذكر والاعتراف لجدير انه سبحانه هو اللطيف الخبير أيها المسلمون الكرام قال الله تبارك وتعالى واذكروا الله في ايام معدودات واذكروا الله في ايام معدودات قال الامام البغوي رحمه الله تعالى واذكر الله يعني التكبيرات ادبار الصلوات وعند الجمرات يُكَبِّرُ مَرَ كل حَصَاتٍ وغيرها من الأوقات أي عقب الصلوات وغيرها من الأوقات والأيام المعدودات أيضًا هذا كلام الإمام البرو والأيام المعدودات هي أيام التشريح كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وهي أيام مِنًا وهي أيام مِنًا الأيام التي يبقى فيها الحجاج وهي أيام رمي الجمرات وسميت بالمعدودات لقلة عددهم لقلة عددهم أي أنها ثلاثة أيام فقط ثم ثم قال أي الإمام البغوي ثم قال ومن التكن في أيام التشريق التكبير واختلفوا فيه أقول واختلفوا فيه هكذا واختنقوا فيه فرويا عن عمر وعن الله بن عمر أنهما كانا يكبران بمنى تلك الأيام خلف الصلوات وفي المجالس وفي الفراش وفي غيرها من الأماكن وفي الطريق ويكبر الناس بتكبيرهما وقال أيضا والتكبير أدبار الصلوات يعني عقب الصلوات المفروضة والتكبير أدبار الصلوات الأشروع في هذه الأيام في حق الحاج وغير الحاج عند عامة العلماء كذا قال الإمام البغوي رحمه الله انتهى كلامه هنا قال والذكر والذكر أيها المؤمنون الكرام مطلوب ما يرغب فيه في كل وقت وفي كل حين ولكنه يتأكد في هذه الأيام وخاصة خاصة خاصة الحرص على التكبير الله يقول التكبير في أدرار الصلوات وفي سائر الأوقات لكن يحرص عليه بعد الصلوات الوطوضات يحرص عليه بعد صلوات الوطوضات لتبقى هذه السنة ثابدا لأن الناس إذا لم يدكروا بها من باب التذكير ومن باب أن بعض العلماء قال لهذا القول فيركز عليه بعد الصلوات نشراً للسنة وإبقاءً وإبقاءً عليها وإبقاء عليها ويقول تكبير عقب الصلوات وسائر الأوقات فلا يكتفي الإنسان بالتكبير مع الإمام فقط أو بعد أن يكبر الإمام فقط كما لا يشرع عدد معين لا يشرع عدد معين كما أنه لا بغير الانام أو بدون ان كل كل يكبر نفسه ولا يمشي على صوت غيره ولا يكتفي بتكبيره في المسجد فقط بل مع نفسه في الشارع في السوق في وقت العمل في الدكان يكبر بينه وبين نفسه خلال 13 يوما كامله والإشارة في قال الإمام مالك رحمه الله الأمر عندنا الأمر عندنا عندما يقول الإمام مالك رحمه الله الأمر عندنا فهذا يعني أنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح عندنا بل يكتبي بل يكتبي بما ولده عن علماء المدينة قال. الأب عندنا أن التكبير في أيام التشريق دوب الصلوات كذا قال الإمام مالك قال وأول تكبير الإمام وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دوب صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك وآخر ذلك صبح أيام ثالث أيام التشريق الإمام والناس معه دوب صلاة الصبح. من عائلة إلى دوب صلاة الصبح من عائلة أيام التشريب هذا قول الإمام المالك رحمه الله ثم يقطع التكبير قال الزرقاني رحمه الله الزرقاني من علماء المذهب المالكي من علماء المذهب المالكي يقول شائنا لهذا القول قال احتج الإمام مالك رحمه الله بالعمل فقال والعمل عندنا والأمر عندنا قال لأنه لم يروى في ذلك حديث حديث لم يروى في ذلك حديث هكذا انتهى كلامه قال الحافظ رحمه الله تعالى وهذا القول نقله السرطاني أيضا في كتابه في شرحه للموفق قال الحافظ رحمه الله اختلف العلماء فيه فمنهم من قصره على أعقاب الضروات ومنهم من قصره في المكتوبات وقال استنفى لعلمهم وآله وسلم في حديث الوقت ومن هنا أيها المسلمون الكرام لا تكتفوا بالتكبير فقط ثور الصلوات ولا تقتصدوا على عدد معين أو كيفية معينة بل يشرع الإكتار من التكبير في كل وقت وفي كل حين تفعني الله وإياكم بما تسمعون أقول, أقول هذا وصدر الله عليه وإنه وإنه هو المطور الرئيم الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى أفضل جنده ومن تبعهم من إلى يوم لقائه وإنسابه أما بعد يا المسلمون الكرام إن مما ينبغي تنبيه إليه أن التكبير المقيد عقب الصلوات هو قول قوي لكثير من العلماء. على رأسهم شيخ الإسلام ابن الامتنين رحمه الله تعالى عندما قال في مجموع الكتاوى قال أصح الأقوال بالتكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة أن يكبر, أن يكبر من فجر يوم عربة إلى آخر أيام التشريح عاقب كل صلاة ولأنه إجماع هذا قوله أيضا ولأنه إجماع لا هذا قول ابن رجب قال ولأنه إجماع من أقارب صحابة ولأنه إجماع من أقارب صحابة رضي الله تعالى ويقول أيضا وأما تكبير في النحر فهو من جهة أنه يشرع قال وأما تكبير في النحر في النحر يوم العيد قال فهو أوكد من جهة أن يشرع أدبار الصلوات أي أنه رجح رحمه الله تعالى أن يكون التكبير عقب الصلوات المفروضات ثم قال وأنه متفق عليه قال ابن بطال وهو من, من العلماء الذين شرقوا صحيحا الإمام البخاري قال وأما التكبير خلف النافلة فهو قول للشاذعين انظر كلهم علم، كلهم علم. قال وأما التكبير خلف الناتل، فهو قول للشابعي رحمه الله تعالى، وسائر الفقهاء لا يرون التكبير إلا خلف الفريضة. قال وسائر الفقهاء لا يرون التكبير إلا خلف الفريضة. ومن هنا جمع بين القولين ومن باب الافتاض على هذه السنة ونشرها والتذكير بها فنقول بأنه يشرع الكفير ويحرص عليه بعد صلوات المفروضة يذكر الناس بهذه السنة يذكر الناس بهذه السنة ويؤمرون بها وينصحون بها, بها ويتأكد فعلها ذكر الصلوات المفروضة على أن لا تكون بعدد معين أو بكيفية معينة أو بطريقة معينة، كما لا يحرص فيها على أن تكون جماعة. بها فيها يكون الصوت صوتا واحدا، بل يشرع التكبير وكل يكبر لنفسه. الإمام يبدأ، ولا يكبرون بتكبيره، والناس يكبرون بتكبيره، كما. ينبغي التنبيه على أمر آخر وهو أنه لا يكتفى بتكبير الإمام فإذا نسي الإمام يكبر الناس إذا نسي الإمام يكبر الناس يكبر الناس تكبيرا كثيرا ولا يكتفون بتكبيره إذا توقف الإمام فكبر سائر الأوقات وأنت راجع إلى بيتك كبر وأنت في منزلك كبر وأنت على فراجك كبر وأنت في بيتك كبر وأنت في الدكان كبر فالمجاد مفتوح ومن الناس طبعا هذا قول لبعض العلماء بعض العلماء ذكروا البدعية في هذا الموضوع وإن كان بعضهم يعني أجاب عن أسئلة محددة لحالات معينة وذكرت بأوصاف معينة تذكر البدعية في بعض الفتاوى وبعض الأحكام التي نبنت في الكتب على صفحات الإنترنت. أقول، أقول هذا قول معتبر ويُفضل به. ومن أخذ به لا حرج عليه، من أخذ به لا خرج عليه. لكن الإشكال أيها نفوة بالله. الاشكال والاشكال والاشكال أن من أخذ بهذا القول ترك التكبير جملة ورثية ركز على مسألة البدعية والبدعية والبدعية وبدع من مجعفش فلم يحرص على قصة التكبير في هذه الأيام وترك من بهذا القول إلى عدم الحرص أصلاً على هذه السنة وعدم الحرص على نشرها، بل حرص بعضهم على يعني معارضة هذه هذه السنة طبعاً وإن كان معارضة جزئية بشكل معين بطريقة معينة، لكن أدى الحرص على هذا المجال إلى ماذا؟ إلى ضم هذه السنة. بشكل بشكل كبير بشكل كبير جدا وهذا ملاحظ ملاحظ ومشاهد ومعروف ولا يمكن أن ينفع لا يمكن أن ينفع اديت بهذا القول وأخذت به لاحرش هو قول العلماء والمتدين وهو قول أقول راجع ويتكئون راجع ولكن إذا كان التكبير الجماعي ربما هدم سنة، فكذلك هذا القول ولفه بهذا القول عند بعض الحريصين على اتباع السنة أيضاً هدم سنة، وهو هي التكبير في هذه الأيّام في يوم يونيو كابد، ربما مسألة نسيان، ربما شيطان، ربما آ... لم يتذكب الإنسان لكن هذه السنة لم يحرص عليها كما يحرص على غيرها من السنة الظاهرة وهي من شعائر الله من شعائر الله وراجع كتب العلماء في هذه المسألة فيمنى شعائر الظاهرة في عيام قلت لكم كان كان عبد الله عبد الله ورنوط الله ورنوط الله يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما ويكبروا في الأشواء وفي بينها حتى في ميلاً إذا كبر الناس سمع أهل المنكة تكبيره وهي يبعين عليها مرد عكيم أو خمسة كيلة هذه سنة هذه سنة ابتعد نعم ابتعد عن كل ما ذكره العلماء من المخالفات في هذا المجال أو في تطبيق هذه السنة نعم لكن احرز من التجمير احرص على التجمير فإماها سنة ومن العبسون نسع الله لنو trego' والسداء والهدى والرشاو اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول يا فتذابعون أحسنه الله اجعلنا من الذين يستمعون القول يا فتذابعون أحسنه الله اجعلنا من الذين يستمعون القول يا فتذابعون أحسنه الله اتفر لنا الزلاج اللهم اغفر لنا الزلاف اللهم اغفر لنا الزلاف وتجاوز عن جميع الخضيئات اللهم يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدأ اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واجعل ووسع مدخلنا اللهم لنا قيامنا وخطايا كما نقضوا ولم من الدنس اللهم تقبل منا جميع الصالحات اللهم تقبل منا الاواحي تقبل منا الصيام تقبل منا الإنفاق والتبرعات اللهم يا كريم يا كريم يا عظيم يا ذا الجلال والاكرام تقبل من كل من تقبل اللهم كل من انفق وكل من تبرع وكل من تصدق كل من أدخل فرحاً على فقير أو قدم شاة ليذبحها محتاج أو قدم كبش أو غير ذلك اللهم يا كما أدخل الفرحة على الفقراء والمساكين في هذه الأيام اللهم أدخل الفرحة على قلبي اللهم أدخل على قلبي اللهم أدخل على قلبي اللهم يا رب بها موازينها، تقل بها موازينها، تقل بها موازينها، اللهم اجعلها من, من العباد الصالحة التي إذا تعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها عطيت، وإذا صدعت بها أطعمت، وإذا تضرئنا بها من القروبات الراشد اللهم يا رب اللهم يا رب اقض عنا الدين ولا تجعلنا من القارطين اللهم اقض عنا الدين ولا تجعلنا من القارطين اللهم اقض عنا الدين ولا تجعلنا من القارطين سبحان ربك رب العزة عما يسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين